ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وَلَمْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 veyeçolun meta hada alvadu ulla amlikul nefsi zrar, ve la Allah, ikolü ümme ajal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون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 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي بَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ